ومن المحطات حفظكم الله الصبر الصبر هو الزاد المعين الذي لا ينفذ بالصبر نسل وبالصبر نواسل وبالصبر ننجح إن شاء الله نصبر فهذا زاد الصبر الذي لا ينفذ أبدا أن مع الصبر تصبر على ألم الحياة على المرض على الفقر على الجوع على المشقة على الهم على الدراسة على لقمة العيش تصبر على أن تسلم أو تقوم بعبادات الله عليه فتصبر وتواصل بإذن الله فإذا صبرنا ووصلنا نصل بإذن الواحد الأحد إلى ذلك إخوة الإيمان الصبر يقول سبحانه وتعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من الذي جعل الواحد منكم يأتي في صلاة الفجر ليصلي ويتوظى في الليلة الباردة الشاتية؟ وترك الآخر في فراشه مذموما مدعورا بعيدا عن الله إنه الصبر من الذي جعل الواحد يواصل يوم رمضان في شدة الحرب ضامعا جائعا وذاك يأكل بجانبه إنه الصبر من الذي جعل واحد منا يصبر على الدراسة حتى يحقق الجامعية فالماجستير فالدكتوراه فيجاهد بقلمه ويجاهد بفكره وينصر دين الله ويكون حرا في الحياة إنه الصبر ومن الذي جعل ذاك محبطا فاشلا راسبا انه عدم الصبر ولهذا اوصيكم بالصبر الصبر في كل شأن من شؤون الحياة حتى يقول أحدهم الصبر وانت تركب سيارتك أو في الطائرة سوف تصل الطائرة ولكن الواحد المنزعج غير الصبر يقوم من مكانه ينتظر متى تصل وهي سوف تصل اذا وصلت في الزحام في السيارة اعلم انك لن تقطع هذا الطريق الا في ساعتين اصبر مكانك وسبح واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذا فهذا زاد الصبر، الزاد الثالث زاد الإيمان بالقضاء والقدر.